نااب الذيينَ آمن وَلتَطُمَ إِّ قُوبُهُم بذكرِ الله على بذك اللهه تَطُمَ إِقُلوبَ الذيينَ آمن وَمِن الصَّالِحاتِ طُوبَ لَهُ وَحسنمَ آبُ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 ولا تزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه او تحل قريبا او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد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 وَقَدْمَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وسيعلم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كغروا لست مرسالا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا تاب أنأَزَلناهُ إلَكَ لتخرج الناساسَ منَظُلمات إلى نُوربإِذن رَبّهم بإذن رَبّه إلى صاطٍ العزيز الحمد الله الذي لَ ما في السماواتِ وَما في الأرض وَيلل للكافِرينَ م منه بشديدد.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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنقَذَكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ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 يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًى قَالُوا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كان يعبد آبا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 واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره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 فَقَالَ الضُّعَفَاءُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْزَعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ حِيصٍ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 مِنْ قَابِلَ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَأَدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فيها سلام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 رَبِّ جَعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّ الْدُعَاءِ رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ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 وَتَبَيَّنَ لكم كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ هَلْ تَحْسَبُ أَنَّ اللَّهَ مُخْلِفُ وَعْدِهِ وَهُوَ